الخسبيلات النادرة برنام بريد تعده ويقدمه إبراهيم جاهد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم ستضمن ثلاثة ناظرة والفارق صوت شعبان عبدالعزيز السيار ورد سلونا من المجتمع خمجي وظلة من نجونة السهداء بمحافظة المنشيح سبلة هذا سلاوة من مسجد الإمام الحسين رضو الله عنه وعرضا من نجونة في عام أليس وثمائة وثمان نعيش بان مع هذه سنائة القرآن وفي العطرة. وما تيسر من آيات الله بيناس من سورة البقرة وما تيسر من قصار الصور والقاري الصور شعبان عبد العجيز السيار Thank you. امسكو يا رب Am I so o mm -hmm. Uh oh مرحبا أكثر من الإسلام استمعنا إلى هذه طلاوة القرآنية العاكرة بما تيكتر من آيات الله البينات من صورة البقعة وما تيكتر من صفار الصور كان لها علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد وهي من السجدات النابرة وردت إلينا من المستمع حمدي وبروة من نبيلة الشهداء من الخاصبة المنوفية الثلاث ناضي من مسجد العلوم الحسين رضي الله عنه واربع بمدينة القاهرة في عام ١٨٨٨ أخوة النار الإسلام ونحن دائما كان تشجيلاتكم النابرة على عمل الثلاث القاهرة ترنيس من قضاءة القرآن الكريم برنام من التشجيلات النابرة حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله لكم تحديث فاكنا عبد العزيز من الهندسة الإباعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته